بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله عزيزيين الطاهرين صلى الله عليه وسلم كان الكلام في درس الماضي في مسألة إجزاق الإمارات لحظة انتثالها عن امتثال الاحكام الواقعيه قلنا الكلام يقع في مقامين الاول اذا قامت الاماره على حب والثاني اذا قامت الاماره على موضوع من الموضوع بالنسبه الى قيام الاماره على الاحكام فقلنا مثلا إذا كنت أشك أن الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة هي فقامت اماره من الموالد خبر واحد، خبر واحد، أهدت لي واجب الظهر في يوم الجمعة، ثم انكشف الخطأ يقينا جدما انكشف خطأ إمرأة. تبين الإمارة مختلفه فقد أتيت بالفعل صليت بالفعل الظاهر انتهيت الحمد لله فهل اتياني بالمأمور به بالأمر الظاهري أي بالإمارة أي في الأحكام الشرعية مجزن عن امتثال الواقع أم لا قلنا بالأمن الفقهاء اشتهر عنهم القول بعدم الإجداء مطلقاء في الأحكام والموضوعات مثال الموضوعات قلنا بالأمن إذا كنت أشك أن ثوبي طاهر أم لا, لا الماء الذي أريد الصلاة فيه فبالايه بالقاه عملت غبار هذا موضوع من المواضيع ما خارج وقام الخبر الواحد قال اخبرني صاحب الماء صاحب اليد خبر ثق قال هذا الماء طاهر توضعت به فليت به بعد الصلاه انكشف لي الخطا الماء كان نجس مطهر فايت كل صلاتي في الموضوعات أم لا صليت لهذا المس أقول خلص بعد ما علي إعادة لأن الخطأ انكشف يقينا ما عليه إعادة أو أعيد يجزي أو لا في الأحكام والموضوعات قالوا بعدم الاجزاء أما في الأحكام لماذا قالوا بعدم الاجزاء قلنا لأجل اتفاقهم على استخطئة ولأجل اتفاقهم على أن الإمارات مجعوله على نحو طريقية وليس على نحو سببية على نحو الطريق يعني يعني الإمارات مخبو طريق صرف طريق إلى الواقع قد تصيب وقد تخطئ. نحن لسنا من المقوله القائلين بان حكم الله هو حكم الفقيه وانت تعدد الفقه لا نقول بهذا نحن نقول ان الله له في الواقع اعصاب الفقيه المجتهد قد يفرغ متعه يصل الى الحكم وقد لاحظ ان وصل الى الحكم فله اجران جزاه الله الف الف خير إن أخطأ طريق الحكم الشرعي فله آجب وهو معذور معذور مثال على راي هؤلاء الطريقين معذور إن استمر الخطأ يعني لم ينكشف له الواقع لم ينكشف الواقع أما لو انكشف الواقع فهل هو معذور قالوا لا لماذا لان الواقع لم يقم شيء يسد مسد مصلحه الواقع خصوصا مع التمكن اتمكن من اداء الواقع بعد ان انكشف الخطر ليس هناك مانع من الاتيان بالواقع حتى نقول لا يقدر فهو معجون لا لا يقدر على الاتيان ولم يقوم شيء يسب سد الواقع حتى نقول تدارك ما فات من مصلحه الواقع لا لم يقوم شيء ولذا حكمنا بأن بعدم الاجزاء لا بد ان ياتي بالواقع مره اخرى نحكم بالاجزاء في احد حاله اما نكون اما نكون من القائلين بالتصويت لماذا لأن القائل بالتصويت لأن القائل بأن الإمارة مضحول على نحو التذبية على نحو الموضوعية يقول قيام الإمارة فيه مصلحة قيام الإمارة فيه مصلحة وهذه المصلحة تكفي عن مصلحة الواقع، فكبير الأصل قيام الإمارة فيه مصلحة. نخوب نقول له إذا قامت الاماره فيه مصلحة، هذه المصلحة أقل من مصلحة الواقع، مساوية لمصلحة الواقع، أكثر لمصلحة هذا الكلام. انا اقول على الأقل يجب ان تكون مصلحه ماط من الواقع بمقدار المصلحه التي جاءت بها الاماره حتى نقول بالاجزاء اذا كان مصلحه الإمارة ان في الصلاه في الصلاه في الصلاه 20 درجه في الصلاه 20 درجه, الصلاة 20 درجة قيام الاماره يعطيني ايضا 20 درجه هذا لقبش على التصويب هل المصنف يقول ومن يقبل بهذا هذا تصويب والتصويب, والتصويب عندنا باطل بالاستفاضه التصويب باطل يقول بمصلحه بالمصلحه السلوكيه مصلحه الشيخ الانصاري الاعظم عليه الرحمه يعني لست قيام الاماره ما في مصلحه لا لا انما بعد قيام الاماره المصنف إذا عمل على وفق طريق الإمارة وسلك طريقهم سلك الطريق في السلوك في السلوك في مصلحة في مصلحة خب المفلحة هذه المصلحة هذه المصلحة تفق المصلحة الوافع فنقول بالإزداء واضح يصير؟ المصنف يقول لا أولا لا نقول بالسلوكية وعلى فرض القول بالسلوكية أيضا يجب أن يحكم الشيخ الأعظم قد ذات الله نفسه الزكية يجب أن يحكم كما حكمنا بعدم الإجزاء مصلحة سلوكية هذا الكلام يثبت حتى على السلوكية نقول بعدم الإجزاء عجيب لماذا نقول بعدم الإجزاء قال نقول بعدم الإجزاء لأنها المصلحة السلوكية تتصروها شنو هي؟ Rules معنى المصلحة السلوكية تتصروها ما معنى المصلحة السلوكية المصلحة السلوكية معناها تدارك هذه معنى تدارك ما فات من مصلحة الواقع هو عinander يعني الواقع مصلحة فاتت. ففي السلوكية أتدارك يعني أحصن وأحوذ ما فات من المصلحة الواقع هذا معنى السلوكية المصنف يقول اذا يجب أن تحدد السلوكية بمقدار ما فات كم فاتة من مصلحة من الواقع بالسلوكية أحصل على مقدار ما فاتة مرة يفوت مره يفوت بعض الوقت ومره يفوت كل الوقت مثلاً هذا المصلحه السلوكيه اذا اذل الظهر اذل الظهر يوم الجمعه اذل الظهر وقمت وصليت اول وقت الظهر بناء على احراز افضليه الوقت الثواب فيه كثير من فلّى في أول الوقت فكأنما قدم الى الله جذورا ومن فلّى في كده إلى كأنما فلّى مثلا دجاجة أو أطفال آخرين أنا أول, أول وقت بعدما فلّيت يوم الجمعة أول الوقت انكشف لي خطأ الإمارة بعد نصف ساعة بعد ساعة بعد ساعتين من الظهر من الظهر؟ انكشف لي أن الإمارة كانت مخطئة الواجب يوم الجمعة صلاة صلاة جمعة وليس الظهر وأنا صليت الظهر لماذا؟ سلوكا سلوكا الاماره الإمارة فيه مصلحة خب مصلحة السلوك هنا يجب أن تحدد ببقدار ما فات ما الذي فات انكشف داخل الوقت انكشف الخطا بعد ساعه بعد ساعه يعني الذي فات بمقدار مقدار فضيله وقت الظهر وقت الفضيله راح اما وقت الظهر لا زال او لا بقي عن مغيب الشمس اربع خمس ساعات فالوقت لا زال موجود فالشارع يقول اعطيك هنا بعد انكشاف الخطا أعطيك على المصلحة السلوكية بمقدار ما فات شين فاتك أنا أعطيك شين فات هنا الذي فات هنا فضيلة أول الوقت فقط أما الوقت لازال ذال وأتمكن من إتيان الحكم الواقع فعلى السلوكية لا أعطى مصلحة كل الواقع أعطى مصلحة ما فات من الوقت من فضيله الوقت أما اما بقيه المصلحه فلم تعطيني اياها المصلحه السلوكيه السلوكيه تكون اعطيك بمقدار ما فات الذي فات هنا الصلاة اول الوقت فقط اما الوقت لازاله موجود اتمكن من الاتيان بالحكم الواقعي فيجب علي ان اتدارك ماذا بقيه نفرض نفرضها بالحسابات لا أعلم نحب الحسابات والحسابات بالحسابات والنفرض. والنفرض أن الصلاة في أول الوقت لها 27 درجة مثلا 27 درجة أول الوقت إذا صليت أول الوقت بناء على قيام الإبارة المختلف ثم انكشف لي الخطا في داخل الوقت ما يعطوني سبعة وعشرين درجة لا؟ يعطوني إلى القصور يعطوني بمقدار ما فات ولنفرض سبع درجات فضيلة أول الوقت مثلا، أما فضيله الحكم الواقعي الصلاة لم أحصل عليها طاملة فبعد انكشاف الخطا يجب أن أقوم بالاتيان بالواقع تحصيلا مبقية ما فاتني؟ هذا إذا كتبت خطأين داخل خلوه كتب خارج الوقت لعت ما ظابت اشتمت أذن المغرب تبين ان ان الذي كان واجب صلاه الجمعه الظهر احنا اذا انتهى الوقت طبعا اتمكن من الاتمام بالواقع اذا فات الوقت فالصلاه في أو في وقتها بخمسين 50 درجه والصلاه في خارج الوقت مثلا قضاءها بثلاثين 30 درجه انا هنا بعد انتشار خارج الوقت لا أحصل على الخمسين كاملين أحصل على ثواب الوقت رح اصلي قضاء فالسلوكية تقول أعطيك مصلحة الوقت كاملا أما لا أعطيك مصلحة أصل الفعل لماذا؟ لتمكنك من القضاء من الاتيان به فاذهب تدارك البقية ولذا نحكم على القول بالمصلحة السنوكية يجب أن نقول أيضا بعدم الإجزاء نعم إلا على القول بالتصوير ولا نقول بالتصوير الحمد لله فضلها لأن لو كنا نقول بالتصوير يلزم أن يكون عندنا مول له وحد من إله أكثر من إله إذا عندنا عشرة شقهاء هذا يقول واجب وذاك يقول حرام وذاك يقول مكروه وذاك يقول مستحب وذاك يقول مباح وذاك يقول الى اخر الله يدحد على حكم يحط يحكم من العشره اي حكم من العشره الله يحط يضع هذا ويضع ذاك هذا, هذا يلزمه ان يجتمع الحلال والحرام يجتمع حلال وحرام في آن واحد وهذه مشكلة مشكله صائم الحرام مصاب وفاعل واجب مصاب صائم المستحب غير ذلك المصاب وهذا تصويب الله هذا واضح في الاحكام اما في الموضوعات الله من الموضوعات فحكمنا ايضا بعدم الاجزاء لماذا لأننا قلنا لاننا قلنا الدليل الذي قام على حجية الإمارة في باب الموضوعات عينه الذي كان قد قام في باب الأحكام شو ردني أن الإمارة مجحولة على نحو طريقية يعني أنها صرف طريق للواقع قد تصيب وقد تخطئ. التفت وهنا في الموضوعات أوضح الأمر لأن قيام الإمارة على طهارة الثوب لا تولد طهارة جديدة الثوب يصل الى يبقى بعد قيام الامارة أن الإمارة لا تولد طهارة جديدة اذا قالت الثوب طاهر لا تعطيني طهارة جديدة لا يبقى الثوب على نجاسته غاية ما هناك انا معذور اذا لم ينكشف لي الخطا واذا انكشف لماذا لانه لم يكن شيء يسد ما مسد مصلحه العمل المطلعي قد يقال, قد, يقال قد يقال انتم قلتم بعدم الاجزاء في الموضوعات خوفا من التصويت لقل لا لا يمكن ان يكون في الموضوعات تصويت لماذا لا لانه بعد قيام الاماره ما تولد فهذه اللي حتى نقول تصوير ما تولد أمر الجريح نقول تصوير لا لا يبقى من على حالهم فقولنا بعدم إجزاء في الموضوعات لا من خوفنا التصوير كما يقول البعض لا وإنما لأن دليل حجية الإمارات في باب الأحكام نفسه يركي في باب الموضوعات وهو أن الإمارة مشعولة على نحو الطريقية فقط لا أكثر من هذا واضح يصني؟ لا. إذن على نوع الموضية على نوع الطرفين يعني فيها في الموضوعية ليس الموضوعية. لا ليس لا ما متصور هذا المبنى إذن إذا قامت الإمارات على حكمه على منضوعه ثم انكشف الخطأ يكينا فحكمنا حكمنا حكمنا, حكمنا بعدم اجزاء مطلقه في الأحكام واضح على الدليل لماذا الدليل واضح لماذا بعد الدليل بيناه بالامس واليوم الاخر انتهينا بقول جديد مطلبنا لهذا اليوم مطلب جديد هذا كله لا هناك افراد لو كان الذي قام آصل آصل من الوصول بمنامات المدرسه من بمنامات العمل قمت بمنامات المدرسه قمت لا المدرسه قمت بمنامات المدرسه ولا بمنامات المدرسه قمت بمنامات المدرسه قمت هذه كلها تشعر الفتوى كلها عميل. كلها إبارات كلها عميل. خبر الثقة صاحب خبر الهيال صوت المسلمين كلها تولى بغنون هذه كلها, كلها خذ هذا كله في الإبارات خذ ماذا لو كان النبي قام آخر من الأصول العمليه ثم بعد العمل انكشف الخطأ يقينا صوراني هل تحكمون بالإجلاهنا أو بآخر النجدة؟ المصنف يقول شوية أصبر شوية أصبر قبل أن أحصل وصول عنيشين وصول عنيشين حتى حتى أعرف الحكم ماذا أقول شنو معنى الأصل؟ الكفط التفتوا بلا هذه احفظوها الأصل دليل حيث لا دليل ومع الدليل الأصل ليس دليل هذه الأمور تفكر إليها جيدة الأصول العملية مرتبتها متأخرة يعني متى أنتقل للأصل العملي إذا فقدت الدليل الاجتهادي آية ما عندي. خبر متواتر ما عندي. خبر آحاض ما أني إذا أدل الاجتهابية ما موجودة ننتقل إلى الأصل. أما إذا أكدل مثلا في الضابة اليسار. هذه العباءة. نجسه ام أملا؟ ما جثت أملا؟ أو أولا أبحث عن الدليل. إذا اكد لي فأعمل حسب الدليل. إذا ما أكد لي أنتقل للآخر. أقول ماذا كانت سابقا أعمل لأكل عمل. أن تحضر العمل يجي خبر خبر واحد يجي خبر هذا الذي اجتهاد اذا الدليل الاجتهادي موجود ما تصل النوبه الى الى الاصول العمليه الاصول العملية مرتبتها متأخرة دائما سهم حتى شنو ارقام العبارات حتى قيل أن الأصل دليل حيث لا دليل يعني عند عدم الدليل وعند الدليل فليس دليل يعني عند وجود دليل اجتهادي الاصل بعد ما الى ما كان إذا اذا الدليل الاجتهادي من ناب الحمل الاصل عمل منه ما يستنقع في مكان واحد ابدا نعم ماذا؟ خذكتها أربعين خذكتها أربعين خذكتها أربعين خذكت السنة سنة سنة؟ خبر لواحد حافظ عن السنة يحكي عن السنة في لا ما ذي واضح إلى هنا الكلام الكلام إلى هنا واضح هذه خذوها أن أصله عند عدد سريدة أما أم إذا أصل دارين بعد ما إلى مكان هذا واضح قوة الأصول الأصول على اثنين أصول عقلية أصول عملية عقلية وأصول عملية شرعية الأصول العقلية ما هي والشرعية ما هو فكل فرق بينهما في الأصول العقلية في الأصول العقلي المدرك لها العقل يعني هي الأصول التي تدرك بواسطة العقل للشرق الواصطة هو العقل تدرك تدرس بواسطة العقل وبتعبير آخر هي وظيفة هي وظيفة يدركها العقل العملي الاصول العمليه بعد معالم الاصول العمليه اصول عمليه وضبه العقليه عن وهي على اختصار الاصول العقليه البراءه العقليه واحد 2 الاحتياط العقلي 3 التخيير العقلي ثلاث اصول عقليه براءه عقليه احتياط عقلي تخيير لا ما عددت أحد عقلي في الشرعيه لذلك أنا قلت الناس مو أنا كلا دموعا طبعا كل واحد من الأصول العقليه الثلاثه كل واحد له مورد وكل واحد له منشأ البراء مثلا البراء مثلا منشأها منشأها حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان البرأة حكم عقلي منشؤه إدراك العقل منشؤه إدراك العقل لقرح العقاب بلا بيان وهذا لأن العقل يقول العقاب بلا بيان طبيح واضح سمع احتياط العقلي أيضا في شاءه من شاءه إدراك العقل لحق الطاعة عند وجود العلم الإجمال إدراك العقل لحق طاعة المولى عند وجود العلم الإجمال العقل يقول إحفظ أما في التخيير العقلي فمن إدراف العقل لعدم قدرة المكلف على الجمع بين المحذورين ومورد التخيير العقلي إذا دار الأمر بين المحذورين يعني بين الوجوب والحرمة خذ هاتم أسكن أسأل العقل يقول أنت طبعا صلاه الجمعه اما واجب او فرض شنو شنو هل عنق لا قطعي انه واجب التخيل العقلي قلنا فانشئه ادراك العقل لعدم قدره المكلف على الجمع بين محذورين ومورده إذا دارت تفليف بين الوجوب والحرمة العاقل يحكم بالتفليف أما الأصول الشرعية العملية الشرعية فهي لا وظيفة وظيفة عملية يدركها الشارع وليس ثلاث الشارع وهي على أربعة أخصى وهذا ما أردت أصول العمل الأقلي براءة و تخيير و احتياط و احتياط الأصول العملية الشرعية أربعة وهذا والفرق بين الأصل العقلي والأصل العمل الشرعي الفرق بينهما الأصول العقليه لا تضع وظيفة للشارع لا لا تضع لكنها تؤمنه من العقاب اذا كانت في مورد البراءه ولا تؤمنه بل تخيفه من العقاب اذا كانت في مورد الاحتياط اما الاصول العمليه الشرعيه مو مؤمنه وعدم مؤمنه لا يجعل حكما ظاهريا إذا استصحاب نجافة العضاءة الاستصحاب يولد أو يثبت لي حقم ظاهري يقول تعالى بالطهار الطهار حقم ظاهري أما في الأصول العقلية بعد ما من أحكام ظاهرية لا تؤمن من الإحكام فقط أما الأصول الشرعية فتجعل أحكام ولو ظاهري لماذا؟ رفعا لحيلة للمكلث الشاطئ لان المكلف بعد الشارع بينه عنده واحد خيار اما يقول انا مو مكلف بعد وهذا مخالف الوجدان يعلم بانه مكلف فزي سوي يبقى محتار هكذا يجبك الشارع يقول لا لك أصولاً عمليه شرعيه وظيفتها جعل حكم ظاهري لرافع حيره المكلف وشك المكلف وتردد المكلف فقط فقط هذا المقدار واضح كلاهما الفرق بين الاصل العملي والاصل العقلي الاصول العقليه لا تجعل احكامك ظاهرين يعني البراءه العقليه لا تقول هذا حلال وهذا حرام البراءه العقليه تقول انا اقول قبح العقل بلا بلا أما عليك واجب لا يكون العقل واضح في الأصول الشرعية الأصل الشرعي يجعل حكما ظاهريا يثبت يثبت حكم ظاهري في الأصل العقلي فقط مؤمن من العقاب أو مخوف في الاحتياط أما في الأصول الشرعية فلا فهي تجعل حكما شرعيا ظاهريا لماذا لرفع حيرت وشت وتردت المكلمات سيدنا ملقا اتضحت هذا ملخص مطلبنا الله منه اين وصلنا بالامس واما القول بالمصلحه السلوكيه أي أن نفس متابعة الإمارة فيه مصلحة. شوفوا نفس المتابعة مو في المصل مو في المصل في الإمارة المصلحة في المتابعة أكو مصلحة. ملزمة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع وإن لم تحدث مصلحة في نفس الفاعل الذي أدت الإمارة إلى وجوده. لأنه بعد خطأ بعد مصلحة تخطي مصلحة. فهذا قول لبعض. لبعض يعني الشيخ الأنصاري لبعض الإمامية لماذا؟ لتصحيح جعل الطرق والإمارات لأن الشيخ قال أنا ما أقبل أن الإمارات جعلت كطريق طريق ولا أقبل ولا أقبل السببية فأنا آخذ طريق وسط لا يوصلني لا يرجعني للطريقية ولا يدخلني في السببية في فرض التمكن من تحصيل العلم ألا ما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله. ولكنه المقام يقول ولكنه حتى على تقدير صحة هذا القول يقول سلوكياً على تقدير صحة ما نقول صحيح، لكن على تقدير تلمنا صحيح حتى على السلوكية يجب أن نحكم أيضاً بعدم الإجزاء. قال ولكنه على تقدير صحة هذا القول لا يقتضي الإجزاء أيضاً. يعني مثل ما قلنا في الطريقية لقلوب تلوخية لأنه على فرض على فرضه تبقى مصلحة الواقع على ما هي عليه عند انكشاف خطا الإمارة في الوقت أو في خارج الوقت توضيح ذلك إن المصلحة التلوخية المدعاة شنو هي؟ هي مصلحة تدارك الواقع باعتبار أن الشارعات لما جعل الإمارة في حال تمكن المكلف من تحصيل العلم بالواقع فإنه يعني الشارع قد فوت عليه الواقع فلابد من فرض تداركه بمصلحة تكون في نفس اتباع الإمارة قبل هذا، لكن لازم نحدد تلك المصلحة السلوكية بمقدار ما خاص واللازم من المصلحة التي تدارك بها الواقع ان تقدر بقدر ما فات من من الواقع من مصلحه لا اكثر خب فتجي بدل وعند انتشاط الخطا في الوقت فسلم بعد في الوقت لم يفق من مصلحه الواقع الا مصلحة شنو فضيله اول الوقت فالسلوكيه تعطيك بهذا المقدار ما تعطيك مصلحة الواقع أيضاً وعند انكشاف الخطأ في خارج الوقت لم تفت إلا مصلحة وقت أما مصلحة أصل الفعل الواقعي فلم تفت على المثلث لماذا؟ لإنسان التحصيل حتى مره مرة ما يقدر نقول نعم لكن الإنسان تحصيلها بعد الانكشاف فما الملزم شنو يجب ان نقول بالإجزاء فما هو الملزم لنا للقول بحصول مصلحه يتدارك بها قصر مصلحه الفعل حتى نقول يلزم الإسلام لا نقبل هذا لا, لا نقول واما الموضوعات واما في الموضوعات فالظاهر ان المعروف عندهم عند الفقهاء ان الاماره فيها قد اخذت على نحو الطريقيه كقاعده اليد يقول هذا لي وأنا أقول طاهم أو قاعلة الصحة أصل الصحة يعني أصل الصحة أصل أحمل فعل المسلم على الصحة أعطاني ثوبحكم بضارة إذا عند الفقان عند الفقان إمامين وأقال السوق المسلمين أيضا اشتريت لحما اشتريت لحما من سوق المسلمين شققت شنو أحمله ماذا كأولى شنو أقول أصالة الصلاحات ما هو له صلحته بالتفيير ونحوها شأن أصابت الواقع فذلك الله في بها ونعمت فذا فذا إلا وإن أخفأت الواقع فالواقع وإن أخفأت الواقع فالواقع على حاله التفت لي ولا تحدث بسبب ولا تحدث بسببها مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع غاية الآمر أن المكلف معها مع قيام في الموضوعات معذورا عند الخطأ وشأنها في ذلك شأن الإمارة في الأحكام واستر في حملها على الطريقية لماذا قلت الإمارات في الموضوعات أن الحصطريقية جعلت يقول هو أن الدليل الدال الذي دل على حجية الإمارة في هو ونفسه عينه دل على حجيتها في الموضوعات بلسان الواحد في الجميع وليس الخاص من السببية لا أن القول بالموضوع يعني بالسببية هنا يقتضي محذور التصويب المجمع على بطلانه عند الإمامية فالإمارة في الأحكام لا ليس لأجل هذا وإنما لأجل ما قلنا وعليه فالإمارة في الموضوعات أيضا لا تقبل الإجزاء بلا فرق بينها وبين الإمارة في الأحكام واضح خب الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا أولا لا شك في أن العمل بالأصل متى متأخر إنما يصح متى إذا فقد المكلف الدليل الاجتماعي واضح؟ فالأطل دليل متى؟ متى؟ حيث لا دليل الأطلال الدليل على الحكم فيرجع إليه إلى الأصول باعتباره وظيفة للجاهل لابد منها للخروج من الحياة فالأطل في حقيقته شنو هو؟ وظيفة للجاهل الشاق المتحير، المتردد، ينتهي إليه أو ينتهى إليه في مقام العمل إذ لا سبيل للمكلف غير الأصل، غير ذلك غير الأصل. لماذا لرفع حيرته مسكين، وعلاج حالة الشك عنده؟ ثم إن الاصل لا قسمه، أصل عقلي، والمراد منه ما يحكم به العقل. شوفوا، ولا يتضمّن سيدنا. ولا يتضمن جعل حكم ظاهره الملزم بل يؤمن فقط او لا يؤمن كالاحتياط، احتياط عقلي والتخيير العقلي, العقلي والبراءه العقليه التي مرجعها الى حكم العقل بنفي العقاب بلا بيان فهي لا مضمون لها يعني ما لها حكم شرعي لا مضمون لها ومضمونها فقط هو رفع العقاب لا جعل حكم بالإباحة سيدنا من الشارع أبداً اما الاصول الشرعيه ما هي وهي, وهي المجعول من الشارعي مجعول من الشارع ومن العقل في مقام الشك والحيره سيتضمن جعل حكم شرعي حكم ظاهري فليس الصحاح والبراءه الشرعيه التي مرجعها الى حكم الشارع بالإباحة ومثلها اطالت الطهاره والحنين اذا عرفت هذا فنقول وصلى الله على محمد والتقى عليه الصلاه <تصفيق> والسلام